بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدا دس أم رمان قشتنا وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسول يصدون بها الناس عنه لدوي جواب مجمل ما بسكوت من زبد كتاب كليروس بيكة كشف الشبهات بسي ردانوى الشبهاتي مشرقين قبوريا كان اوانيها و بشي بخوابايا كان شهد افرمي بدو جور والاميان ادريت والا دست رابردو باسمان که والامي كورت بوهو كساني كعلميان زورنية والامي او علماء مشرقان بنوا قبلن اهما آيات محكم و متشابه ماني آيات محكمة كان بوهان باس کردين کنابه لخواضياتر بپرستي نویج به رجو به دعا بي حكم رانيبه الا ببا اخوابكره تو تو جوابك هيتي جوابي شبهات كشبهات من باهينين شخص فرستي ناكن نبيغمر نا فرستي عليه الصلاه والسلام نا ملائكه فرستي نا بياولشان فرستي نا او خلقي كلغل ما انا جن قانونياسا منودانين بقسامكين بيان فرستين چونكه هو جل وعلا فرميتي تنهاء الله من فرستي سيل روانغ عباداته وسيل رانيح حكم رانيو اما جوابك هيكه كُر تكَوُّ جواب مفصل لك الشيخ فرمّي شيء الجواب المفصل استبدري جيشوا بهات كان بازكاء طبعاً لبدايات وسائر شبه بازكاء درسي أمر مان أوه إن شاء الله سائر شبهه والجواب كان إشيان الله فان عدا الله واتدج منان إخوة تعالي عدا الله أجدار بن زان كن عدا الله يعني أمك كاتك الشيخ محمد كور عبد الله عبد الواباس الله كا اغدر بن كسانك النجه كان روجو قرن حاجه كان زكادين بس مشترك لو انا اده اخوان شو كمشريك اده اخويا لو اناي بعد او مو لين لا بيشوش وجه نزان بجورة الدين شاكري خوان أزاني كوا تعميريان كردوتو كوا سقائي حجاجي أنا كت كوا حاجي كاني أنا وهذا كبوخوان حج عمران كبروجيانا بس شركة أنا بخابيها كت جوري شركة كأمير بناسين كأبو اللي قال خوايا حواري غيري خوان كت وأفرمف إن عد الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه واتش نهاية اعتراضات يعني هي يتبدأ الله توشون دو من الله مشترك لکاتکا است شبه کان بازکا لکاتکا مثلاً آواه تانی تو باسیکی لسر بد پارس تان هاتو خویم بد پارز نیم یان وکیسته باسیکاله آوانا که اما دواین لیکن جایی نه لیکن خواهی گر آخو کسانی نیم کاریزی نبی یان آوانا شفاعتی آن بد خو خوی شفاعتی آونه تی تو چون الی نبی دواین کی من پرساره گفتم امس شتی که باس مان کت است که شغل به تفصیل باسیکادشین ناوکتاب کار اما کامرانی آلمانی مقصیه العمانية تناسب بالله مشتيا، العمانية هو ختان زانن، أواني برؤان هرب ببوني إخوانية، هرب بس يشتان معاك، إن قاطع جماعي أبواب تانية، ونيا، كواتقصة كله سرقة، الرجوع غدا عبادته كان وعي الله عدى الله اعتراضات كثير على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، واتا. لسرديني بيا غمران كتوحيدا عليهم الصلاة والسلام وخلتي لسر أو دين راستقين يا دور خنا والراستون رجعريا ليكن كلسر توحيد يا إخواني منها قولهم أما يسدس به كيجلوا نقص كان يعني نحن لا نشرك بالله آه علم الشريك بخوابها هناك تؤمن بمشجع زاني من مشجع نيم بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له علم الشيات أدم ك كس ناتو عن خلقك يا ربي كسيك با ياخد بسوديه أو بياخد زرادي بع إلا خوا جل وعلا شريك نية وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرر يدبتر ولا نزعم حتى محمد صلى الله عليه وسلم زر سود بخوينية إلا للآن خوا ونبي فضلا عن عبد القادر أو غيره تجا عبد القادر غير أو لا صالحين يعني ولكن أنا مذنب والصالحون أمشو كما أجا داربة والصالحون لهم جاه عند الله أمشو بهيكم ناقوسك بيخذ نودعيركم سنيهكم أمشو بهيكم يعني ألا إن بل من توان بارم بياو تا كان للاخوان رزيعاً هيا قدرياً هيا جاهياً هيا وأطلب من الله بهم من أجل الاخوان دعوى كم بهي أوانها كواشيب كريه كواه من خاير قال لهم خشبي يعني كاتك دعوة لبياو تا ككاكا لبر أو رزعتي فجاوبه بما تقدم على تو جاوبه بروه باويك اللي بيش عباس ما نكرده على بدايات وهو ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم توبله اوانيكا بيغامر بجنهاد لقليان مشتكين قريش مقرون بما ذكره اواني نفسي اشتله اواني شاء الله تنها تنهى خواه كون كائناتي درس كرده خواهان لوشت انكاريناكا ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة او ثانكاني اوان بتاكاني أوان. اوان اعتراف يا نكرت كأمانة هيتشان بدازن يا دنيا اندروز نكردوا امانة خوانين امانة داهنرنين امانة خالغنين بلك امانة الرئيز وحرمت الرئيز كرامت يا نهي الرئيز وقدر يا نهي جاه لله او وشفاعت يا نبادستا وقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه تو اوي بسلاب خنره كخوال القرآن الدرباري ام بابتاني باسمان کرت ها ولا ان من خلق السماوات والارض يقولون ما تؤمنان بوفخين رجلين جواني جواله فان قال شو بهيدهم شو بهيدهم فان قال هؤلاء الايات نزلت في من يعبد الاصنام يذبتوا لك هكتومين كتباسي كي باسي بترستانكا من, من خوا فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أو يد بتوالبها شتوشون عبد القادر خيتة بارشة لا تمنات عزة. أم كيف تجعلون الأنبياء أصنام؟ يعني يانشون هاوربو بغمد بوكو كهاوربو لا تمنات عزة داني فجاوب بما تقدم نفس جاوب رب ولا المشكين يشروو فانه فإن اقر أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها أقر أوتي إقرارك بويك كافر كان هم وين شاياتي أدنى بربوبية أما من من إلا ما كان كان انا كان ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر. لكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر يعني تما شاك أمان ألنشي أمان ألنشي مقنع بارين أو أن جاه يانهب وقدر يانهب أو أن شفاعة يانهب شوية بيشوب وتر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أخرى اگر او تمسکه تو می‌بو باسکه ولی کافران زمانی خواهند عهد تنها برده شان پرس، چونکه لرکش شکل لرشو به کلی رایه، آوانوا آذان کفاری پش پیغمبری خواه علی صلی الله و السلام تنها برده شان پرس تو. صنم که اندازه شیو طاو هیچ قیمتی نبود اول الان، صنم راست هب ولی بر صنم یتیبو، حجب و تمسالی پیاچشکیک بو، چونکه آوان خودی پیاچشگانه آناله چیبو. للا بسكرة ولا لا برزبوا ولا لا موجودوا بوا بون منا تما شاي أو كان كل زماني بيقمر نوحوا إبن عباس شى فرموا فرمي أو بتاني كدروسكان كد ود سوا ويجوث وأنا ياو شاك نبون تمثال يوم ودوسكرة كأنت لخود تمثال كنا بار رواتوا أو للروحك بار رواتوا كأو الله وروحه من هي ولا لا يخوي بوكا من دوان او أو دوان بوكا كأنت خودي أوان هرهم ويان لانه يجب ان يكون لدينا مجال لانه يجب ان يكون لدينا مجال لدينا مجال لدينا مجال لدينا مجال لدينا مجال لدينا مجال لدينا مجال لدينا من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم هوا الدواء يكردون لو أولياء آنا لو بياو تشاكانيك أخوة خيوة تؤتي لقرآن لسورة إسرائيات بنجاحود سريعاتك رباتيبينك أم آيات بذاخوة زور بيزوري مشركين تيناغن صوفيو دريو شركانيك مشركين تيناغن أولئك الذين يدعون يعني أوانيك أوان أين برستن لغير إخوة لملائكة لبياو تشاكان لصالحين أواني كان أين فرستان لغير إخواء لملائكة لأنبياء لبياوشاكان يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني أو أنبياء وبياوشاكو صالحين أمان بوخوان عبادة يان بوخواء أكرد يبتغون إلى ربهم الوسيلة تا يعني أمان عبادتي يان بوخواء أكرد الوسيلة بمعنى شيئا العبادة الأعمال الصالحة أيهم أقرب واتب مسابقوا منافسها نكرد لويك هام يان زكتر بيته ولا أخوه أبو كواتا اوان عبادت يان كردو ايور شيبكان عبادتكن انك اوان عباده يان كردو منزليكن بدستنا او منزلي بو او منزله بو هي او وساطه الله اكبر تعال او هاكن هل وها فرمي كواتا لرى اولئك الذين يدعونا يبتغون, يبتغون يعني عنتي دارك بردك بتنهاله بردا روبلكي ببارستري اما يبتغي هل هذا يبتغي شيئا ها مد ها خودي دارو بردك بتنها خلي برد دارو بردتي نا كاتا أمانها تون كسان كام فرسول الملائكة لأمبياء لصالحين كهر يجل ملايكه وأمبياء وصالحين كيان هاي لبردمي إخوة تعالى منافسان يبو عبادة يبتغون إلى ربهم وسيلة أيوم أقرب كاميا خال الأخ مزيد ترك نوب عبادته كايكا هروها ويدعون عيسى ابن مريم وأمه هو دعونا لعيسى كوري مريم لا دايكي شيء وقد قال الله تعالى باب آيات بيننا بلغال لسره كبال دعوان لعيسا كالدع ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلد من قبله الرسول وأمه صديقة وقال الله عليه عيسى عيسا مسيح كوري مريم بغمره بوك وهر بغمره شكال إلا رسول قد خلد من قبله الرسول بغمره بوك هر بغمره شكال لابشيو بغمران هاتون تواعي تأمب الشريكو خواكر دوتي ببيغمر وأمه صديقة دايك شي كسيكك ایمانی سلماندوا زور به جوانی بدم زرایی وعتر وای به خوای پرویدگاری خوی زور به بتیو به جوانی هوا عبده کی خالص بود خوای تعالا کانا یاکولانی طعام خوای قریش هردو کن نان خو خوانان نخو که وقتش عزتی بر است نیا عیسی دایکه کی خوانان نخو اما نان خون که وقت اگر خوابونه پیشیم بنا خواردن نباو ما بشر محتاجی با خواردن محتاجی با خواردن محتاجی محتاجن يجب خوار رست يعني باء. أما فقيرن ما أندرس. دوالي مكان. انظر كيف نبين لهم الآيات. ثم ننظر أن يفكوا. تو برونا بزاني كينوا. خواي نبو خوا اوك محتاجي هش تجنيه. ما خواردن. ما يعني بيو بملائكة و وبصالحين و بكافر و هم ميفاقيرين بو أخوة قاتك شا يستيبق سكردون برستانية تنهى خوانا بي بلاجر ثم ثم نظر أنه جبر جابروا نبزانا أمانا شون لعبادتي خوة رويا و رأي جرد بو عبادتي غير خوة يوفاقون يعني كي يعني يصرفون شون صرف فاكرين لعبادتي خوة بو غير عبادتي خوة تعالى غير خوة تعالى بعش أنا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملكون لكم ضر ولا نفع توب يا بلى برستن لغير إخوان من دون الله تماما دائما أجدار كلامي من دون الله هم مش تجأ غيره بلا استثناء ببيج أوزي لبشروا لبشر كانوا لملائكوا لهم مش لصالحين ولا طالحين نابه هيك كسب بفلسطين بقسى هيك كسب كره عبادات بو هيك كسب أو ما لا يملك لكم ضر ولا نفع. ننفع عن هي عن هي. يعني هاي ونضر يعني هيا. يعني شيء ضر يعنيه وثمان. يعني أجر نيا عن بارستي ناتو عن زر أجر بيش عن بارستي ناتو عن والله هو السميع العليم خايك ورخوي خايك ككها مش تجب يستوزع هم عبدكاني يعني. باش نذكر له قوله تعالى أم أعتشيبوا في خنروا ويوم يحشرهم جميعا. واتخواهم مكنس انكو كاتوا الروجي قيامتها ثم يقول للملائكه ان جاء وتعالى محاسب دان الملائكه يعني ملائكه برسلاو يعني انا برسلاو امن ننيبو او الله ملائكه برسلاو بالملائكه اه هؤلاء لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يمرون. کسانی که آمانیان پرستوا، به بیع اوی ملاکا راضی بیبم پرست نه، طبعاً قدر بن کلمی طاعود هم جاری کبازه که نلی پرست را ولغیری خوا، بشدت راضی بیب او پرست نه، یعنی سپیا غم را پرسته، صلی الله علیه و سلم، الله راضینیه، ملاکا پرسته، راضینیه عیسی پرسته، راضینیه کوچه آمانه پیان ناآدر طاعود، طاعود او کسای ک راضیه، بپرسته، کورتریم طاعود یم زمان کیسته؟ بريتين لواني كوا شريعه بوخلشي دا انين والزام شي كان خلقك الزامك كان بو الله ابي الا بقسمه امكن يا سالص روهم مشتك او طابط شكون الرازي وداوجك انا قال رازي بالك واجب شي قال اسره الا پیغمبران ملائكه صالحين حتى الرازي نبون كواتو بيان فرستي بقسمك الا غير خوي جاله وَيَوْمَ يشرم جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اهلا إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اما انا اين اقرist اون جابين وقالوا سبحانك قاشي بطل الشريك قاشي بطل العيب قاشي بطل العيب قاشي امي تو, تو, تو بل كانوا أما نزور بيزور يعني هكليمة أكثر تماشى كن أكثرية خلقتها مش روج قيامته أكثرهم بهم مؤمنون زور بيزور خلقيه ماني بجنبو مع عبادتي جنبو جن كم جن, جن جني صالح جني مش ركن جني ظال جني ظال أوانيك ظال ومظيل بنك خلقكانيان ولي أكردك وتوش عبادتي خاينك جاليري يا أقدر أما شاحت لسرم ايتها دليل لسرو كوام ملائكه فارسرو روج قيامه خو حتى سؤال ملائكه جك خو, خو خو يزاني بس بويا ما اتبو امه بازاك خو تسترو روج قيامه تجنهاتو ام حواراش تنهاتو بس ابي روج قيامه ابي طبعا انا وكل لطيفيك بس كنزلك خلغله خو زاني لسكيدك منشيكم ان كان كنك زاني تو تشي كذا روج قيامه تجيشي بوچو او ته روج قيامه بس قولي ملائكه ماكم ملائكه قال يا شيطان واعلى لنجهنم يعني خويا تبارك تعالى شلون حسابي خلقكك يعني جي ابيو جينا ابي الشفاعه من بوزنا كش قروزه نهتوه كخلتي ته انا تنبو يعني قصي ام اج نقلك اخويا تبارك وتعالى لا في غمس الله سبحانه حديثي صحيح كتول رجات توشي تش موقف يا جابي ايش تخم مو كيف قرشناها تو او رؤيا وقوله سبحانه بم ايه تجبلي بخروا واذا قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله سيدك عيسى باراستراو يعني بلا عيسى هنا بي اي عيسى الكريم مريم توتوتا بخلشي منو دايكم بكن بخوا بس قالك لي راهو يعني اله لرياتش بمعنى بمعنى له معبود يعني باراستراو يعني وكو او عباده عنيك بخوا اكربو ايج بكري كوا هاور بوكردنا كردنا كردنا انا اقلين بخوا تعالى ياخد ذبح ونذر او باب تعنك اكري فنا أجرين بخوي تعالى خوي تعالى زور زور أم كاري خالتي غضب يلام كاري خالتي زور هستاو تعيسا هنا دايكم كان على غيري خواب ما برسن طبعا بتأكد نعيسا ونا داكي واننكر دونش يعني وتوه بوش غازينه بون قال سبحانه كما يكون لأن أقول ما ليس لي بحق تعجبته خوا على شري لظلم لعيب له مشت من بمنيحش تظلم كوا علمن بينه كحق نبي إن كنت قلته فقد علمته أقر من أو توب خود يزاني والله مش توامنوته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي يعني توزاني كي لنفسي منها للدل منها لأنه خطراتي دلما لوزوسي ظلم وسي بس من نازان من ناخته هاتش هي إنك أنت علام الغيب توب خود شارة زيح مشتنادي على كان كواتل إلي أخوة يقول ردي كياتا أو شيخ ايه بد بد بينته بدليل بل او تاخ تنها صنم يعني, يعني شلون دفي او شو كل كاله كامرا لكاك تو بس يعني عزان من تعزان برسو لا من تعزانا برنا برس من عبد القادر وفلان فلان وفلان بشله جوابك انا ويه تو بلي بلي او بو بو بو يعني بشريان دا اكو دو تاخاي غرب بس هيك برد لبر بدك يزور بيان بردكاني لبر كواتلير يا باب رئيسا يا بكي، رئيسا رك أوعيا، ألين، أجر إستكسيق بلاه، إستا إستا، بلا يا هوبال، حكميتي لا لا يا لا لا أوصفيه داريوشانه، بلا يا هوبال، يا هوبال شفاءتم رب كلا لا يا منات يا لات يا ود يا سوا يا يغوث، ماش، حكميتي إستا خوانة حميا، تنسأل بنوعي لنا. یکسر پیدا کنه بابو کفره و شیرک، او اصلا ما نوشیرک. یه الان آنکیه بون، پیادشگ نبون. اتفاقی چیه پیادشگ لزمانی نه، پیادشگ لزمانی هم. چ فرقی چی؟ هر پیادشگ نیا؟ بو بو پیادشگی زمانی بو دیه دوایی که بو چی بو پیادشگی زمانی خودی دوایی بوه. همتون هم. همت چه سانه؟ یه بود و چه سانه؟ یعنی تو بله ولله یا ودودیا گوی تو سواع و آنا همت روز نیا. بس بله یا عبدالقادر فلان یا فلان درسته. لما تناقضان مقصف لسه ل لكتاية تداو كده بشرية كي هو نج بشربن بوتياء ودو سوا عبد القادر سبب ونص قرآن لسرقوايا خويت على فر ومن أضل مما يدعو من دون الله من دون الله عبد القادر شو ودو سواي جغرت ه ببطلنا فرمة مفتي داري نزدي علي معين بي بي. بي بي. بي بي. علي عليه آيات تكفير معين فرق النكر ذو آيات تكفير كفار فرق النكر ذو معين وغير معين يعني تقوله لا إذا كسكت الشركة بس كبر أي بيمشطج نافع ورب الله كبر أي بيمشطج كبير كبر أي بيمشطج كبير خايت على ببغي غمرة فرمة عليه صلى والسلام عليه لا إيش رك تلايح ببطلنا عمله هاي قارب مشترك كاني زماني بعمر الله صلى الله عليه وسلم بكلميه اسم فاعل بس أنا قال فرمه وين أحد من المشتكيين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله أشتى كلام إخوان النبي استوى نامينه مشترك خوي تعالى كاتمشتكة أشرك بالله أما ناقة يعني قسيعة بيستين زوجارك على نشي كبرى قرشيرك يقدر رأس تقصي شيرك بس خوي مشتغنيه وكويا بلاي أي خوارد رأس تاعي خوارد بس أي نخوارد تو يعني بخواري أو نيا اسمه فعل كأبي بتشي بشرب شرب من الماء ليس بشارب آخر ما شريتيهم قصية أكله وليس بأكل ها خواردي بز أكل نيا إيشون خواردي عاكلا هكلا فهو أكل أشرق فهو مشرك أشن فقل له كيبله أعرفت أن الله كفر من قصد الأصناماء وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت الزانية أخوة تعالى كسك كوا قصد نيازي بروا الصنم يكبروا أو دواي قصد نيازي برو كسك صالح بروا حد كان كافر كردو أما الزانية ويانا وفي أغمى صلى الله عليه وسلم قتالي لقى فإن قال الكفار يريدون منهم أما أجاب دعاته والآخر كافر كان لوان دعواء كان وأنا أشهد أن الله هو النافع المدبر بلا من شاهاتي أدمك خواه خواه أو سد أجيني أو زر الأجاني أو مدبر هالصورة كانوا الزوية لا أريد إلا منه من تنهى لخوا داواكم والصالحون ليس لهم من الأمر شيء صالح هكذا ما دستوا لجد هكذا لجرد صلاة ولكن أقصيدهم أما شبه السهم أقدار من أما شبهي سيهم. أما بخل الله كوانيكوا أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم أو شو بك أقصدهم ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم من بويا يزم هاي بوان شن كا ده وإيش شفعتك أو إيش شفعت يعني هي كه تبى بيلا إنه مزاني أمسيشو بيه شغل متناكمة زاري هرمتناكية هاد وياش تاني أجل بك يمكن يانشي لهم جاهن عند الله دهم يا نلنشي هؤلاء الآيات نزلت في من يعبدوا الأصنام سهم يا نلنشي أقصدهم آه لكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم آه فالجواب عاوزين موضوع كلي يا شون جابي أم شبه شانين فالجواب أن هذا قول الكفار سواء م قال الله الرك تقصي كافر كانت كردوا هيش فقينية لقال قصي كافر كان شون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 وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله أمن أمانا تكاكري امن لله إخوان إما جون عبادي ناتواني دوابكين أو أن بيأوتشاك نجاهي عن هي قدري عن هي منزلان هي دوام أن هذه الشبه الثلاث آه على الشيخ أمس الشبه هيك بس ما هي اكبر ما عندهم جودترين بلجكان وشبهكان دستي أوانا فإذا عرفت أن الله وضح لنا في كتابي أجبت وزانيت خوا أمي بوئمرون كردو عش كلها كردو بتواني من جواب بين وفهمتها فهما جيدا فما بعد أي منها اتر شبهكان يدريان همي يأسانة أمس شبهيا لحم شبهكان جودترا جال الشيخ محمد كر عبد الله هل سكيب يكوه هنا استين الشيخ فوزان بو أم نصانا كرتي سن نصقت شيء جاند دسمان أو يجي عنده اسماء لجواب مفصل كدستي بيكد بس شو بها شو هي كم أو أنا جاه يعني هي شو بهي دوهم أو أنا كأو باسي أنا كان لقرآن باسي عبادتي او كافل كان بمشي كل ده يعني عبادة لكن سهم يعني تجيبه بوشيك جو تاليبو إستينا سنشرح حقيله فوزان الله ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع ثلاثة شبهات للمشركين ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع ثلاثة شبهات للمشركين هي من أهم ما عندهم وشيخ الشخص شبهي باس قل كلا هميان قرنتنا للاي اوان فإذا عرفت الإجابة الصحيحة عنها فما بعدها من الشبهات أيسر منها أقل جوابي أمس زاني أو نتيج أهسان الشبهة الأولى كم؟ أنهم يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله استطرتم ما شيء؟ ها سيري شبهيانك قال إيما باش أبروه من بيغامر محمد, محمد, محمد صلى الله عليه وسلم خوان بروه من محمد نبو كافر بمبرامر بيغامر محمد صلى الله عليه وسلم توتشون رقل قوانا إيما أو هاليكي ونعلم أنه لا يرفع ولا يضرر إلا الله سبحانه وتعالى أجزانين لخوزها تركز نفع ضرر بدزنيا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرر كما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن القادر يعني عبد القادر الجيلاني لكن هؤلاء لهم جاه عند الله فنطلب من الله بهم ان الله قدري رز بقدر رز يعني نجعلهم بيننا الله لما لهم من قدر او هو فالجواب سهل جدا من كتاب الله بان تقول جواب للقران يبرزها هاتو او قبل ان المشركين مع اصنامهم كانوا يعتقدون فيها انها تخلق وترزق وتنفع وتضر وشك كان لقصنا مكان خيانا اعتقاد انوان ابوك أو صنمان خالقا رازقا وتشتكي ان دروس ياخذ كذبا ياخذ نفع وضر انها به هيكس اتخذوها وساط بينه وبين الله او ان تنهاوكوا ساطي وكوك او كالك ان وهذا واضح في قوله تعالى أمش... لم يقولون ان يكون هناك سؤال يقولون ان يكون هناك سؤال يقولون ان يكون هناك سؤال يكون هناك سؤال عند الله هو يكون هناك سؤال يكون هناك سؤال السود هناك سؤال يكون هناك سؤال يكون هناك سؤال يكون هناك سؤال يكون هناك سؤال يكون هناك سؤال يكون هناك سؤال يكون هناك سؤال يكون هناك سؤال يكون هناك سؤال يكون هناك سؤال جورهيبه خوا، باشيبه خوا، لو يك شريكه به، باشيبه خوا، لو يك ظلم ك، زور له برستريك عم يشركون له الآن شركة كتاعك يا الله تي يشركون يعني ما لا ولا وما لا عند الله لك نزه نفسه أنفع لهم. خوي تعالى خوي خالين كردوا لا شيء أوان. ك شيء أوان شركة و خوا خالينا لو شركة. وسمعوا الشركة مع أنهم يقولون هؤلاء يشفعون عند الله. لكانت كأوان كانوا أمانة ككار. يعني إيمانيا بأخواها أمانش يعني وقت ككار باس كردوا نجوكوا أخوا. ويعتقدون أنهم لا ينفعون ولا يضرون. اعتقاد شنواك نفع ضري النية وإنما قصده متعلق بالجاه فقط. ما بستكان تنها خوا بقدر اوان. فلا تدل على أن المشركين يمعترفون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى كما تأتكان دلالت لو كان مشركان كان اعترافا كان بويكا خلقناكا رصقنايا إشكار بريونابا كاروباري آسمانا كان الزوية آسمانا كان الزوية كاسحالي ناصريني لأخوازياتر لقال أشاتيها وأن أصنامهم ومعبوداتهم وأن أصنامهم ومعبوداتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر مع الله واجزانا كأواني أوان داواء اللي ما خلقك كان ان الرزق يا انا كانوا باربروا وانما اتخذوا وسايط ولا فرق بينكم وبينهم كاتا فرقني بيني اي او انا ايستل امتي ايما القادر الجيلاني او عز نفس اعتقاده كنت مذنبا فلماذا لا تستغفر الله وتطلب من الله قول أخوا دوامك يا أخا خوي هو من دوام جل وعلا أمرك بالاستغفار أو دوام الله إن الله غفور رحيم أفرم دوام يستغفار لي بك, بك. يا طلبي غفراني لي بك وعدك وعد يقبل منك ويغفر ذنوبك كانت لما حكانت بوبوري ولم يقول إذا أذنب فذهب إلى قبر الولي الفلاني او العبد الصالح الفلاني وتوسل بي واجعل واسطه بيني وبينك ابينا انتي اغير جناع بار بوي تو جناع بوي ونعبار بير رودناه لا خير تو رودناه للرقي فلانكس اوروبو اليمين وينو تو تعالى يقعد بين اشتيوي وتبي سر لبري قرآن بغرين هيج اياتك ثانيه درباري الموضوع الا خوي قرافر مي شي بعكسه افرمي واذا سالك عبادي عني فإني قريب وجيبوا دعوة الداع كي كي إذا داع يعني أجر دعوة منك أجر دعوة غيري منك والله جابي نايمه بلكم مشرك وكافر وكم أبو جهل وعاء من سيرم لي لو قومي إما يعني خوايكي أو أن دبر رحمته على إلا من دعانا يجاب جابد نايمه كل شيء توي شيء لو دعانا كي شيطان صار اللي تجعلناه توم باريتو للاجيكوا خلاتين الله يعني كأنه أول يا الأخوة الرحمة لهم والعياذ بالله والياك قبول الدعاء أخواك قبول يعني وشيد بارحم الراحمن دانا وليكاه وتقول أيضا هؤلاء إذا كان لهم جاه عند الله في عام بلأ اگر جاه وات الرزو كرامة يعني لا يخويت على هيا فإن جاههم لهم وصلاحهم لهم الرزيان بوخوايانا كرامة يعني بوخوايانا خوالا لا يخوى بالرز دانا خوالا لا يخوى يقول بردوتا بيش وقل آية كيف يشو باس وأنت ليس لك إلا عملك تو عملي خود بوخوت وصلاح الصالحين لهم شاكي شاكك كاران بوخوانا وجاههم عند الله لهم رزق قدر خوان لا لا يخاب بوخوانا ما علاقة بعمل بعملي فلان توا علاقة تي أو تي كردوا تينا كردوا توا جربوا خد بك بعمل فلان, فلان وصلاح فلان, فلان مع كل له عمل وهريج لوانا عمل إخوان بوخوانك وخائت على فرمة تلك أمة قد خلد لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أم أه تباسي شيء كيهود كباسي بيشوننا كانوا خوان أنا كف باسي بياجمر إبراهيم وبياجمر يعقوب وبياجمر يهوه تو حتى أوانا باسي إبراهيم يعقوب ويسحاق ويوسف في الرزق توحيد استمن حتى محمد كم صلى الله وسلم رسول بو نبي بو هزار هزار صلوات بو خوم عمل خوم نكم اغر بوخوم اسلامتي خوم نكم اگر لاست توحيد نروم لاست شرك بروم هزار هزار هزار پیغمبرج نتواني دفاع منكل الرج كامل اگر مشريك بوئ رقد نيبه هيش رقد نيبه هيش كاسه جنا لا ملائكه لا رسول وانبياء لا صالحين شفاعته بوك بوتا باشرين بالغه پیغمبر صلي الله عليه وسلم بويني دا بو بو دا بشيبكا بو بو ميبكا واه يا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 قال لي الرازي بن ناتو ان داو بيغامر رسولن شفعت بالشيطان كبزهم خو قبالي كا نبا بو باو شيبكا هو طالب بدايك مكلتو مخوا لي خو شبوتي لي خو شبون ني بمشتكين دوطا صحيح مسلم حديثه كوات الشفاعه دي لاهل الكبائر من امتي نجبو مشتكين تو داود لبيغامر قد بي بمشتك شفعت كي قبول نيات تو تو تلك امه قد خالد لها ما كسبت ولكم ما كسبتو او امه ثاني بيشو رويشتن تاكي خوان بوخوان لها ما كسبت تاكي خوان بخوان ولكم ما كسبتم تاكي خوشتها بخوتها ولا تسألون عن ما كانوا يعملون وفرسياتها لنا في اوانا تشيان كردو تشيان نكردوا هروها ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هركز جزاء خوي في عمل خوي يدري اتوا صالح باش بوا بمنشي ابي امليش باش bin. من عمل صالحا فلنفسي ومن أساف فعليها فجاهوهم وصلاحهم لهم ولا ينفعك إذا كنت مذنباً حتى والدك أقرب الناس إليك ولدك لا يستطيع ولو كان من أصلح الناس أن ينفعك. شاكي شاك كاران هركز بوخوياك صلاحي صلاح يعني شاك كاران حمّي بو باش يباش عان بوخوينا استفاديني بوتقطو تاوان باربي حتى باو كذبي حتى نزك تريم كذبي حتى من الله كذبي خايدورا فرمي يوم لا تملكوا نفس لنفس شيئا. هج نفسك بو هج والامر يومئذ لله حم وبد اسواه تعالى كل نفس بما كسبت رهينه كل نفس بما كسبت رهينه حم نفسك محبوسه بوكارك كردوتي وترى اجله كاركيك كردوتي لا خير ولا شر محاسباك رهينه بمعنى شيء بمعنى راجله محبوسه سجن اكري راجله بوكر دواني خوي حسابي لقلكك وحرها فرميه وخشو يوم لا يجزي والد عن ولا مولود وجاز عن والدي شئا وحرها ترسطان هبه لروجه روج قيامته وروجه كواه هكذا بدر بس هكذا نعتناند باوك بومنا لكي منال بباوككي يوم يفر المرء من أخيه و وأبيه و وبني او صاحبتي و هلد وروجه كواه خلق حل ده رادكال لده سيريكي اذا قمت برابازكا برازو براد رادكي وأمه وأبي لدست ذايك لدست باوكت وصاحبتي جنكة جنكت شريك جياندبوه تماشاك الرأي لدستي للدنيا يا خود لا سردانها وشرف وكرامته بوه خير يخود لا سري داني كشي لورجاه هلي وبنيه من على كانه لهم نعلي كاي بارزي حني بتم خود بكر يتعاقد من على كذا كي يتعاقد كشي لورجاه وانيا سبب أمرك المهلات نشجبراه كان معلومات تفسيره فرمون لورجاه که تو کارو کرده و کانت کما اترسی خرابه کانت زوره، لکاتی کشانه خرابه کانت ظالم بسر، شاگرکان تا بو لکاتیا بروجهنم ری. دواکی لمانه، لبراد، لداکت، لباوکت، لجنکت، لمنالکت. هندی شاگرکان بنا بعد شاگرکانم زیاد بیه. آن شدن با خوا خومن پیست مربیتی ندینه. آور را کرد حالات نگاه، دور کوتنه که کت و باوچو خود بینی. حالا خاصی با خومنی نه بینه نوکو داره حسنی هم نایم، نایم بچنکم، نایم به اما بریتیبو لا شبهی کمک شیر جوابیه. وقتا که کت و تمام باری، دویله خوشبون که خواب الرحمة. راز کل جل و تو، واصل شهواتش و بهاد بیانواصل جونه حکایت را بردو بیانو. ایمانم به خواهش یکی لاشدی کلاه و کافرم بهم متوقعی تکانی دنیا و الحمدلله سر دینی خواه گرداق رم و خواه گرچه لتخوشی نكتوا خود بكي بتوشى شرك وظلالته والله بخام هالخلق يعني بقول بياقمر دعوكم صلي على ملاك دعوكم أو شبهيدوها. شبهيدوها. إذا قرأت عليه قول تعالى من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعون ما هؤلاء عند الله لغير إخوة عن عن وهروها أمانت كا لا غيري خوا أبارستن كنا زراري أم بي آجي مزجاني أم بي آجي وهاروها ألين أمانتك كاري إما لا يخوي تعالى هروهم عتيت ليش والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إما نام أبارستين بلقوا إما داوي نزج بنا وأكن الأخواب هو أمانه لو أن المشركين ما أرادوا ممن عبدوهم عبدهم إلا شفاعة أو أنتيان لا تعاك كاران يستوى تيان أم للرسول لم لا يكوا يستوى أو أنتيان شفعتي عن بوكن وقال لك هذه الآد نزلت في الذين يعبدون الأصنام أقتوه ما ندبو باسكيردن أوانشبلان ألين آخر ما يتعني لو كصنم عن فارستوه وأنا لست عبد الأصنامه طبعا بتأكيد يثبتوا له خمن بدنا فارس وانما توصل إليه بالصالحين فكيف تجعل الصالحين أصناما توشون من من أمير الأخ الأخوان زجمو بهي أمانه توشون أمانه وكصنم سيركي والجواب عن هذا واضح جدا شافر نوا جوابك زور واضحة واللامك زور أشكرها أعيش أولا وهو أن الله ذكر عن المشركين من من يعبد الأصنام ومن, ومن من يعبد الأولياء والصالحين هبوا صنمي برستوا بتي برستوا هبوا بيوچاشي برستوا صالحي برستوا وسوى الله بينهم في الحكم ولم يفرق بينهم بس خواهي على لسر جميع آياتا كان همو يعني يك يكسير كرده همو يعني حكمه وفسر يعني همو يعني مشركين زندوب برستي مردوب برستي صنم بيه صنم نبي بيوت شاق بيه بيوت حتى يشتيع من دون الله ما من دون الله لغير إخوة حتى يشتيع تو داوي لي بقي بفرستي عبادتي بوقي سمع طاعي بو لغير إخوة تو كردو تبتي بخوا أو معناه أوليتها وأنت فرقت بينهم في ظنك أن عبادة الأصنام لا تجوز وأن عبادة الصالحين تجوز إذا كانت بقصد التوضيح رامتوها فرقت كبدوا لبني ولا العبادتي أصنم نبي بس عبادة صالحين أبي ولكن يقولون ان ما يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله ذكر ان من المشركين. دليل الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله من ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون من, من الله الصالحين. ان صالحي يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم ومنهم ومنهم ولكن يقولون على يقولون انهم يقولون أوانيك ملاكين فرست في يوم القيامة الله جل وعلا يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى خاء أعلمت أمس سألوا جوابه لكن لأجل يبطال حجتي هؤلاء وامت يبقينك شن حجية وين بطال كينوا هؤلاء هؤلاء إياكم كانوا يعبدون تدل على ان منهم من يعبد الملائكه كانت اياته كالدليل اوان ملائكان لناخ اخوان ملائكان لكن الملائكه تتبرؤ منهم يوم القيامه والله ملائكه برية. بالي لو فرسنا تشكمان بو رازي نبون وتقول نحن ما أمرناهم بذلك ولا رضينا بذلك هم امر ما بانك بو وي سبحانك فتش بو اخوه لا شرك ظلم ولا عيب ولينا من دونهم تخوي اي بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين هي التي امرت بعباده الملائكه جنيان فرستو شنو جنيان فرستوا شيطان كان امران بيكر دون بو وكعباده الملائكه يعني ووسوسه الشيطان شو تدل يعني اول وسي تشيفوتون وتوتي ملائكه زور صالح زور باكن بعيب بجناح ورن بيان فارس ورن دوال كنت اخوله تا خوش به طبعا اما الخلطانني شيطان ابو انسان بو ويل خشتي بين العبوديه الاخوه اخوه فارس تدوري بو بو شبهه كاتب عبود الجن تشن يعبدون الجن يعني يقول لك ان يكون هناك بقصة يقول جن بقصة هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول شيء يقول لك ان هناك يا بني لك ان الشيطان لك ان هناك يقول لك يقول لك بينما هناك شيء يقول لك الشيطان يا يقول لك ان هناك شيء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 اماني نفسي شيطان كان بيانا له دعوا له ملائكه كان ان اما لو شيطان كان يعني بارستوا كاوان بيو تون ملائكه ببرسناج بخسي شيطان كان يان الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة الملائكه لأن الملائكه لا تأمر إلا بعباده الله قد أمرناك إلا بعبادة خوانبه فرمي يقول منهم منهم شيء يعني هركس لوان بلا يعني لملائكة خواته عليه هركس لملائكة بلا إني إله من دونه بلا من خام لغير إخوة بيست من ببرستن دوا له منكن سمع تعابه منكن لغير إخوة فذلك نجزه جهنم كذلك نتزيه الظالمين أما تولي أسانين بآجري جهنم وبحماشيا وحرضا ظالم وكافر مشريككش نفسك سبكة أو هاي لكن كلكاته سيراك، خال فرمي فرمه، هرملائك بله داولا من كان عبادت به ومن كان سمع طاعبه كان بخ واي مكان، أو كاتا أو ملاك بجح النم عذاب عذابين وحرك سيججوك وابله لانسانه لشيطانه كان حرك سيج وابله لانسان لجنوك كان حرك سيج فدل على أن منهم من يعبد الملاكات دليل آياتك لسر الخلق الملاكان فاستوى عندنا بله والملائكة أصلح الصالحين كما قال تعالى فيهم ملاكان بشتري مثاك كارانا وكوفر ميخوي تعالى لحقياناها لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون بهشيا ويجمل آيكة بجدستيناك لأمر خوي تعالى قسيجناك زال بسر خوي تعالى يقصي بالكوان تابع بخوي تعالى أوان سمع طاعي وهم بأمره يعملون بأمر خواي شكل هت إيش كان يب بأمر خوان حتى هت خوارين لعسمان بوزاي أفرموا وما نتذ وما نتنزل إلا بإذن ربك إلا بأمر خوانه بإذن خوانه دنا بزين إما ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين كالمسيح المسيح ابن مريم وأمه هل هو هن أبوك أنبياء صالحين رغم أن السوء داشا وإذا بطل التوسل بالملائكة والأنبياء ودعاؤه من دون الله أجر استاء مبطل ولا لا من توسل بملائكة بكرة بأنبياء بكري ونابي دعاء لبكري بكرة لا غيري خابط ولا بغير من الصالحين أجل بأنبيا وملائكة باطل بيتوا بالتأكيد بصالحه إيش باطل ودعاءه من دون الله كما قال تعالى هل قو من ألا لله الدين الخالص بزانا هموتان أجر دينك بختنبل سطع صد بخاخ خبولي ناكا يعني خوا لسطان وتنو ببارستا يجيك بغير خابي خاك بوليناكا أو نوتنو إيش فرياته بتو نبيش شريك بخايت آلاءك لين أشرك تله بطن عملك عمل ها بس عملك أجداري أنقطيبين أمره بداخه والشبهاتي حتى مسلمانني بحساب موحد وسلفية لا جلطة مناقشة كا على توشون هون يا جكار روجو غير حاجة قطبي الله يمشي لك دهار تزور بياجلي إن أشتقت لحبك النتي عملك دهار كاكي بناء سلفي كاكي بناء موحد تزور بياجلي وآياته خابب خاب غمار الله علي الله عليه وسلم بس تسيخ صاريب يا غمار آياته هم يروى غير نگهد تو بلکه همه می آوری رسولش. اما الان بیست سالی پیغمبراتی پیغمبر سالس مل و لشوالی نهصد و پنجاه سالی پیغمبراتی نه حراقد یکشایی بخاطریم نه بلاییا ود تو همه پیغمبراتی کردیم. ایام را چنین گفته بیستی. چنین گلشی رکو ظل آلاده بیستی. اگر نیشکار روزو کاهیبادت کاتو چنوای پیالی ولكن الزهر أمينو. دي. أمينو قطر شو. ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس شو ان الناس دبي ان الناس ان الناس يقولون والذين اتخذوا من دونه الناس ما نعبدهم الناس ليقربنا ان الله يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون فيه يختلفون ان الله لا أدي من هو كاذب كفار. كواتا خو ایتاله لؤاته باس ایبوک دینه سورتي زماره هر کس اله غير خو کس گوب پرست بخصيب كا هواری بوپكا سمو طاعي بوپكا بلي والله امانه نزيک مان كان ولا ما منان پرستين مجرد قزك تكا كردن نزيک گون ولا اخوا خوایت بارته له روزي قيامت حكمه كان دروزني كافرنا يعني تو دروزني أمر أما أما هو كارني بو توبكافر يدروزني. نأمر رجعيه يعني رجعين زيبونه يبغاخوا وتوبما كافر يجبوي شون كأو شيركتكربخواي تعالى. كوات لأن الواجب إخلاص العبادة. لا واجب يواجب ما إخلاص العبادة لله عز وجل بجميع من الدعاء والذبح وغير ذلك. يعني كان عبادتي مردوان كأوها بازكين أبي عبادتي زندوان يا رسول الله رسول سلام ولكن هي عبد يكون هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان يعني اشياء يقولون من هناك اشياء يعني ان من اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك بخوابه يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك لا يقولون ان الله, الله يعني يقولون وينه هناك اشياء يقولون ان توه الخو شيطان خو هیچ گرجگل روزن نیت خوانی نه تو بهش درویا اگر چی هستا که زرب علمانیت حل يعني ما مستامن هوا لم تو وسط درس ديني بيوتين كباس بهشت جهنم كرا بي اكن يخو استا كز جناه تو بزاني هي يعني خبر يعني شيطان به شيطاني خو بريبه بهشت بو نبر ايده فرمي شي اخرج منها يعني تي يخرج منها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 لا توا أنا حمّي شبهاتنا ها والله كافلنا الليل إلى الليل الله ينيرك يعني يعني يعني يعني أجر أول الأخوة بترسأ يعني يشج الأخوة بترسأ كلميش وخرد ذكاة تو كلميش وخردنا كاتوا أيس الشيطان أو رد كافر بطان كاتك على فمن ذبح لغير الله ودع غير الله كان مشركا خارجا من الدين أقدر ما فمن ذبحه شغل فمن ذبح لغير الله ودعا غير الله كان مشركا خارجا من الدين يعني كيف عبارتها هركس حيوانك بو غيري خواسر بره بلورك بو غيري خاسر بري اتر بناي مولودي في غمره وبي صلى الله عليه بناي مولودي عبد القادر وبي بناي بو قبر بي بو فلان بي بو فسار يان ودعا غير الله دعوال غيري خواكرت كانت شفوزان اشرك وليس بمشرك وليس بمشرك كان مشركا أو مشتكتا، مشترك حكميتين ذا، حكمي, حكمي أوين يجي لدعاء درزنيا، ويا لهنصل ما نان الله يا رسول الله يجي لدعاء مكان والله يجتقطان بتاعه، يعني كابو ما كان، لا لدى بيعلن كذا ان بدعية أبي بدو بالشوا بدعية جاي بيه مشترك بيه بدعية جاي بيه مشترك ناهي بس تامباري كابرايا كا برتقالو شكلته شربته شيرينيا بخشيتها ها بمناسبة يوا وأو رجاء كات الجرن صلى الله عليه وسلم يقولش تكاب خال ذبحت لا فأنت مشتك. و آدوجاره، بلام جوری که ترمانه تماشا کی لصاحی مسلمان تو تروجی دوشما بر رجوب، شکر خواب که لسری پیغمبری که دو پیامرس علیه السلام آه تو بر همو دوشما یک بر رجوب، لخواه آمین بر رجوبم، سپاسی تو آقا، و کجاین؟ یهود بر رجوبن لروجی دوشما که رزق کرد خایت علیه، پیامرس مسیح رزق کرد، آه شکر، او عشونات هست عاشی مبر رجوب، می‌توانست ولكن يقولون <تصفيق> ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من الله هناك من يكون هناك من يكون هناك الشيخ يكون هناك من لغير الله من غير الله من يكون أو من يكون هناك من يكون من يكون بتحكيم من الله سبحانه وتعالى أو من يكون شريعة غير شريعة الله سبحانه وتعالى، أبغى إيش حميتيها عشان تبى بيشترك وعجادر، خايف قرر للسورة كفى فما ولا يشرك في حكمه أحد، خاكس بجدارناكا، تبي خود كي ببجدار، خاكي بهاوباش، خا بورازي نابي، انتقام لسانه، وهركسيكش بوي تورازي، بيبتبرر إلى بقي، لبرولا تعريف الإسلام اللي بيتهن شيء همجاري، أنا بخالكش بقول، أنا بتقول إيه استبعد رينو بتو، تشيتي عاجم من مسلمان، مسلمان من استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك واله كاتب اخو فرزبي بقصيبكاي وبريج بلا مشركين نام والله من علاقه مني. من علاقه مشركين مني. من علاقه كافر كني كافر منيا علماء باجماع فر من تو كافر يا قال كافر كافر نكي شو قالوا امتي اخوي قال لا نكا تو جنابي جاء استكم مسلمان جاي لا قال مسلم مسلمان كامل وربله من بريم لا من به بايشي مشتكين من لسر تصور ربازي النار من رقم لانا من عداو بغضام هاي لقال لانا وقالتا كيشار ممتحنا فرمي شو السهم إذا سلم بأن الدعاء لغير الله الشرك او تسلم بميك دعاء كرني غير خواه ولكن ولكنه قال أنا لا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا, ولا غيره من نالا بيغمر دعاء كمنا لغيري بيغمر عليه صلى الله عليه وهذا الذي أفعله ليس دعاء أميك كم دعاء وإنما هو طلب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنكروا الشفاعة النبي يتدى لأخوة من داويلين آكا من بس شفاعتك يداوهاكم اي آيا داوى كردني شفاعة للايتونيها ها أبوديا تنابب لينها الشفاعة دنيا بلعا الشفاعة هي الشفاعة بيغمر إكاس الله عليه وسلم بلعا آيا داوى كردني شفاعة لبيغمر أكره ألأ يعني بونمونة. بلى يا الله في غمارك بشفيعم. صلى الله ورسوله. أمدرو استأنة. درستها. درستة يعني بلا يا رسول الله شفاعة بوبك. كوتة يا رسول الله شفاع. أما شركك يا الله داوي صلى الله ص. أمدرو استأج كدعوة كذلخواكت. كد فإنك حين تدخل معه في خصومة أخرى وشبة أخرى كتشيا، وهي أنه سما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بطلب للشفاعة أو الدعوى كردن لا باغمرنا ونا ببدعاء وبعباده بل كدعاء شفاعته لا بيدعاء شفعته، ولم يسميه دعاء ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي شفاعته فأنا أطلب من الشفاعة التي يعطيها، قال باغمر صلى الله عليه وسلم شفعته دراوة من الدعاء أو شفعته لكم من دراوة تجليبة نحن من دعاء أو شفعته لكم، فتقول له أنا لا يمكن شفاعته واقر أن شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم حق. بيبلا من انكاري شفاعتنا كم ها اجليريا عندك شو ديم وبر ببب... وضحت الباسيبين لو انا زور لو صوف يدريو شانه بيت بتوب لا شيء تورقد للاولياء تورقد لكرامتها تو ايمان بالكرامات نيا تورقد لبيغامه توصل دعواتي لنعته تشي توتشي امشتاني همي هنا بسرتوها استجابه الله لنا من ولي مخوجي من بيغامر مخوج اساسا من سلاواتي لسريم من ازانم امه شفاعتك كان بلام خيت على بمني تو تنهى تنهادا من بكى كوا خيت على كار شفاعه تبوسان كنكدا ولا خدي الشخص كانك وأنه شافع مشفع انا لا انكر هذا شفاعتك واخوش شفاعتك شي قبولك شافع شي شفاعتك مشفع يعني خايق شفاعتك قبولك وأنا لا هذا من إنكار ناكم ولكن شفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. بلام صرك على فرق من او أو يا تو دعوة بياقمرناك استغفر صمد دعوة بياقمرناكم دعوة صلى الله عليه, صلى الله عليه وهو ميت بياقمر مجدوع عليه صلاة. وما تطلب من الله. ها هاني بلا حديث البوبيناته ولا شيء. فرميتي صلى الله عليه وسلم. أمياء زندول قبرك أني أنا وني. مشانك بس زندوتي, زندوتي نك زندوتي دنيائي. اما يا خوي زين ديت الدنياي به مستحيل خلق بابي خاردن خارد نوبر بجي او خارد نوارد له ديناي نيه او هي قيامتي او هي برزخيه بابلين اما يا دوهميش خوي تعالى خوي لنص القران فرميتي انك ميت وانهم ميتون تو امرت انش يعني لنيوان هردو من مردقه خوي تعالى باسي هردو تاعنا مردن قاتمردن هيا بالا مردن هيا اما اجا لي امنا مع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 أسمان كان الزوي همه خوايا فجميعوا الشفاعة ملك لله وما دامت ملك لله فإن لا تطلب إلا من إلا ممن يملكها ما دام هي خوابه إلا لوك سدى وكي كخي خاوانتي وهو الله سبحانه وتعالى كخوا خي خاواني أو شفاعته والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة ولا أحد يملك الشفاعة إلا بإذن الله فإذا ما صلى الله عليه وسلم الشفاعة ملش أوني أبوكو ببيئزني خواجناط وعاني بك، وإنما هي ملك لله عز وجل. وأيضاً الشفاعة لا تنفع كل أحد. أشهد أن السد بهم وكساء قاينة، وإنما تنفع أهل التوحيد. يا كم أبيات التوحيد بأوكاسية، إخوان بارز بشريك قرار نذابة. وأنت لست من أهل التوحيد، لأنك تدعو غير الله. تو أهل التوحيد نيت، شنك توشيت، تو شريك بمخافة كردوه. او كساني إخوان هل خلطانوا؟ بويسن، بموالدك إخوان أكرنوا. ياخد أثنين هندي صدقادا كان يأخذ خير لا يخو بما بلام عملي شركيا هيا دعوة لغيري خوا كان بوغيري خوا كان يأخذ خوا كان والله حجي ما عمل ما عمل ما عمل من عمل حتى لكن طبعا هو عملت چه عملی که کخوای جابه‌بای منثور؟ عملی چه که یا؟ تو عملی خیر باز نه عملی شرب باز نکرده؟ اصلا خوای دور خوب است از زینا و قطبه که نه؟ بله زینا و قطبه که اینا که این بابه‌بای منثوره و بابه‌بای منثوره؟ هنکه را باید می‌بلكه ولی سریان کوتوا کار تعمل چه که کانیان آبی بتوذی بعد راو عملی چه که این پیوتری رژیم ولودل سران سری ولاتی اسلامیه تمام شاگری، آ بزری بزری کسانی که هن خواین دلیان باخو، شگان دو پرهالو آسند، دو لفیتهالو آسند، یعنی وازانن باه، همدینیان کریه، همدینیان بدیس قصد، بعد سوا لزومی که هر کانی انا که هر کانه غیری بو غیری خواه سربران، بلکو آی هشیان بلاد است یعنی آن نه که آی دزن نکه، شغف المفسد شفعت لها شرطان شفعتوا شرطيها الشرط الأول أن تطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من غيره ابي الأخوة دعوى كريهة لغيري كري. أما يك الشرط الثاني أن يكون المشفع فيه من آل التوحيد أو كسيش فعت كي بوكرية أبين موحيد بين بي. أخوة يعني بي. ناب الرجل الرجل بحاكميته غيري خوا رزبوبه ونائب الرجل الرجال دعوى لغيري خوا كردبه عبادته بوغيري خوا كردبه أبيت تناء خوا بزبوبه دجمني مشركين مش حتى موحد به، دوش مني مشرق نبي موحدني، تاقا داربا ها يعني قد تبرع لشيرق نقي إخوات وحدك شغل يقبل الله شو كلا بيش أعلا تي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعورة المفقى أبي لابيش تو كفر بطاغوت بكي إن جاء عبادة إيمانك ورجل إخواته تعالى كواتبوه كسانا نيا لا من أهل الشرك والكفر أبي مشروع فيه أهل الشرك وكفر نبي والدليل على الشرط الثاني دليل كلا سر أو كعبة موحدة خاي قرأ فرمية ولا يشفعون إلا لمن يرتضى شفعت كارن شفعت ناكن إلا أبو كسر نبي إخواني الرازية أبي إخواني الرازية وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد خالى أهل التوحيد من رازينابه ودليل الشرط الأول الشرط هي كم إيش قالين تنها لأخو دارا كري خاي قرأ فرمية بذاخوا حموا مسلمان عن أمان زور بيزور صدهم يعني أم آتي آتى كوسيان لبرم أم آتى كوسيان لبركة أمبرجي الله يهدي من ذا الذي يشفى عندو إلا بإذني كيشفى عد بكاء للا إخوة إلا أجر خوا إذني لسرنا كيشفى عد بيسك سيناتواني لا أمية لا أولياء لا ملايكة لا إله للملائكة ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالح لا أحد يشف عند الله إلا بعد أن يأذن الله أبي إخوآش رجباء سير ما ياتي إلا النجم وكم من, من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أيادين الله لما يشاء ويرضى شناها ملايك الأسماء كأن شناها ملايكها يا غمار فني صم جيجي باستجنباته الأسماء كأن بريتي لملائكة وما مجنود ربك الله. كسن زاني عددك أنا وكم في السماوات لأسمانك. لا تغني شفاعتهم شيئا دكايان. شفاعتيا هج دوري قنابينه هج دوري قنابينه إلا من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلا بخوائزن با شفاعت بولكيب كان إلا بخوائزن با رازي بلي يأذن الله لمن يشاء ويرضى يعني تي أذن الله لمن يشاء براكما وشرطية كما يعني يبي لشافعين ويرضى يعني عن المشفوعين يعني إذن شافعك بات ولا مشفوعكش راضي به يا آياتك إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء لمن يشاء كيف يعني من الشافعين أبي أخوا إذن شافعك بات ملايك شفاعتك وإذن الدرا أي محمد صعب أو إذن الدرا أجر إذن الندرا ناتو أما يكدوهم أبي أوكسيك توشفاعتك وإخوالي راضي به ويرضى يعني ويرضى الله عن الك عن المشفوع اجل بي زما ساوسو مش ابراهيم بس الحديث صحيح وارد بروشق قيامت <تقلت> باو تشي ابراهيم ب صلى الله عليه وسلم وبقيام ابراهيم مالا رولا او روجي او ايمانا به ماذا جهنم ابراهيم كاين اخوه أخوه كواتا فلا تطلب الشفاعة من المخلوق الميت وإنما تطلب الشفاعة من الله كواتا داواناك لشفاعة لمخلوقك المردو بل كل شي داواناك للأخوة فتقول اللهم شفع في نبيك لا تطلبها من الأموات لمردو داواناك أقول أخوة يا بيغمرك بشفاعة كارم صلى الله وسلم جلاله عند الشيخ وارون كينون يا رسول الله شفاعت او شركه اگر يا الله پیغمبرك بشفیع من او توحيد دعاي راس تقينا اگر بلن خويه بو خاطري الله عليه وسلم او تشي بو او بو او بو وسيله كي بدعي الله صلى الله عليه خاطري جاه, جاه لا هو جانا كان يخد ولولا عمل صالح كالمان. ياخذ ل لبياوي بتقوى بل أما أنا واردة. وهذا الذي تقول أمريكا تقول إنه إنه طلب اللي هو الذي كفر الله به المشركين أميك تقول يا مطالب شفاعة أما يك أخوان المشتكيين السر كافر كردواء فإن المشتكيين حينما لجوا الى الأولياء والصالحين وإلى الملائكة وإلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعه كفرهم الله بذلك. كاتيا ورويان كرد ملايكه او پياوچاگانو پيغمبران بو اولي خوان نزيکنه خو با مكافري تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى اما يشتكون خو ام بشير الذي هو الذي كفر الله اما اخواني بيكافر كل دعوه كم لخواتي بار أو او امه بقره التوحيدي الراس تقيني خالص ودور ما كته ولا شرك سبحانك اللهم محمد الشد ولا ان استغفرك وتوب الي